سكتك يا حبيبي ومشيداي في شيء غامض انا محسه غريب ضايع من ندور حد ومدور انا طال ما في <تصفيق> اي حد مشايناك هيدي مش ful wenu soyel kabara mina انتش فافد اللي بعده الحب بعدك انت اللي كنت تاخد بال حالك يمكن لكن على قلبي مش راح تقدر تذوب بالله انا بعرف مينك انت مش انت الهوى ولا عطس اللي نرتا ولا انت الحب الساكن بقلبي انتش شو الغيارة هاك الطفل وين وشو يالكبرك مين السبب وين